بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد في هذا الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية الامام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم وقوله إلا بحق الإسلام هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم فمسلم في رواياته، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. أما لفظ البخاري، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ورد هذا الحديث عن أنس. وفيه انو صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقه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 وورد في حديث بمالك الأشجعي انه عليه الصلاة والسلام قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل اذا حديث الباب قال حتى يشهدوا قال لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وذكر ركنين من اركان الاسلام وهو يقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه وان من كان هكذا فشهد بالشهادتين واقام الصلاه واتى الزكاه فقد عصم دمه وماله الا بحقها واضح وفي لفظ قال وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا. صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا. هذا دل عليه أيضا حديث ابن عمر. لكن هنا قال وأكلوا ذبيحتنا. لماذا؟ لأن هذه علامة على شهاداتهم وصلاتهم. وفي حديث به قال حتى يقول إذن حتى يقولوا بمعنى حتى يشهدوا وهذا يعني أنهم يقولونها ويعملوا بما تدل عليه هذه الكلمة وأن قول هذه الكلمة سبب لعصمة الدماء والأموال إلا بحقها وفي الروايه التي عن مالك الأشعري قال وكفر بما يعبد من دون الله وهذا من مقتضى الشهاده ان الانسان يكفر بما يعبد من دون الله فبين النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث انه يقبل من الناس الشهادتين وان يقوموا بحق الشهادتين وحق الشهادتين ان يقيموا الصلاه وان يؤتوا الزكاه وان هذا سبب لعصمه الدماء والاموال فان شاهدوا الشهادتين ولم يقوموا بحقها فان الدماء صارت غير معصومه والاموال صارت غير معصومه فلا بد ان يقوموا بحق الشهادتين لانها دلاله على الصدق في شهادتهم وهذا الحق الذي ان لم يقوموا به تنتفي عصمه الدماء والاموال ما هو المنصوص عليه في الشريعة ما هو ذكر اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وكذلك ان يكفر بما يعبد من دون الله وكذلك الا يقع في امر من تعدي على حدود تستوجب القتل فعندئذ صار الدم غير معصوم مثل زنا بعد احصاء كفر بعد اناء وقتل النفس واضح فهو فعل ما يستوجب الحد الذي يترتب عليه هدر الدم فذل ذلك على أن من حقها مع إقامة الصلاة وايتاء الزكاة ألا يقع في ارتكاب الحدود الشرعية التي يترتب عليها إزهاق نفسه بالقتل زنا بعد إحصان كفر بعد إيمان القتل النفس بغير حق حتى تجمع بين النصوص فلا تتجه إلى نص وتترك الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث في مكة ام في المدينة بعض العلماء يقولون هذا كان في أول الأمر لما كان في مكة لكن هذا ليس بقوي لماذا لأن القتال لم في مكة اصلا بل هم أمي في مكة بكف الأيدي وان يقيم الصلاه وأن يصبروا الم ترى إلى الذين يقال لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه في اول الامر في اول الدعوه امروا بكف الايدي لم يؤمروا بقتال اما في المدينه شرع القتال لما صار دم قوة قوه منع ولذلك النبي قال ايه امرت ان اقاتل فلا يعقل انه لا يزال في اول دعوته ويقول انا امرت ان اقاتل دل على أن هذا الكلام قاله بعد هجرته إلى المدينة وقول عليه الصلاه والسلام عصم مني دماءهم وأموالهم إشارة إلى أن الشهادتين تعصمان الدم والمال وتجعل صاحبهما مسلما ولذلك النبي الصلاة والسلام أنكر على خالد وأنكر على اسامه لما قتل الرجل لما قال لا إله إلا الله قال قتلته بعد أن قالها قال إنما قالها تعصنا من السيف قال أشفقت عن صدره أشفقت عن قلبي إني لم امر أن انقب عن قلوب الناس ولا عن صدورهم دل هذا على أن مجرد القول يعصم الدم ثم بعد ذلك ينظر إليه بعد أن يعرف أحكام الشريعة وأن يعرف أصولها وأن يعرف ما يترتب عليه هدر الدم فتجري عليه الأحكام على حسب حاله وعلى حسب ما يستحق واضح ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما اشترط على من جاءه مسلما ان يلتزم بالصلاه والزكاه فكان يقبل منه الشهاده كما جاء الثقيف الى النبي صلى الله عليه وسلم واشترطوا أن لا يزكوا واشترطوا أن لا يجاهدوا فقبل النبي عليه الصلاه والسلام منهم لكنه قال سيصدقون ويجاهدون لما يعني وهم يشهدون ويقولون نحن نشهد الشهاده ولا نزك ويقبل هذا منهم لو جاء رجل الان وقال اخي أن ادخل في دينكم لكن لن اصلي ولن ازكي نقول له الا ان تصلي وأن تزكي لو حصل مثل هذا نقول لا لانه لا يمكن ولا يتصور اصلا ممن صدق في قول الشهادتين ثم لا يصلي ولا يزكي وانما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم حتى يسمعوا ويعرفوا ولذلك قال سيصدقون ويجاهدون ومثل ما كان مع بعض من جاءه حكيم بن حزام لما قال بيعته النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما يعني يسجد من غير القوة فقبل منه النبي عليه السلام والسلام حتى يسمع ويعرف وإلا فإنه ركع وسجد وثقيف تصدقت وجاهدت فيفهم من ذلك أن الإنسان يقبل منه اماره الدخول في الدين وهي الشهادتين ويحكم عليه بالاسلام ثم بعد ذلك يعرف باحكام الشريعه ويلزم بها فهو وان اشترط في اول الامر فان صدق في قوله فانه ولا بد ياتي باحكام الشريعه والا فانه سرعان ما ينكس فيظهر عند حاله هل هو من المسلمين أو من أو من المنافقين أو من الكافرين أو من المرتدين عن هذه الشهادتين العظيمتين إذا مجرد كلمة التوحيد مجرد الشهادتين سبب لعصمة الدم ويصبح العبد بذلك مسلما فإذا دخل في الإسلام فأقام الصلاة وآت الزكاة وجاء بشرائع الإسلام فله ما المسلمين وعليه ما عن المسلمين وإن أخل بشيء من هذه الأركان ماذا يكون إن كانوا جماعة يقاتلون ويكون حكمهم حكم الطائفة الممتنعه عن شعائر الإسلام بمعنى لو اجتمع الطائفة على ترك شيء من أمر الشريعة وتعاقدوا واتفقوا على ذلك فإنهم يقاتلون حتى ولو كانت هذه الشعيرة من سنن الشريعة يعني ليس من أركانها ولا من واجباتها نقول حتى ولو فطالما أنها شعيرة اجتمعوا على تعطيلها فإنهم يقاتلون أما إن كانوا أفرادا وليسوا بطائفة ولا بجماعة ما الحكم وقع الخلاف بين اهل العلم في هذه المساله فان كان الذي يترك الصلاه فانه يقاتل سواء قلنا بكفره او عدم كفره هذه مساله اخرى فانه يقاتل لماذا لانها حق الاسلام الا بحقها ونص على اقامه الصلاه وايتاء الزكاه طيب وإن كان للزكاة التي امتنع عنها ماذا يكون ذهب طائفه من أهل العلم إلى أنه أيضا يقاتل حتى ولو كان فردا قالوا حتى ولو كان فردا امتنع عن أداء الزكاة وإن أقر بوجوبها قالوا يقتل لأن الزكاة من حقها وبعضهم قالوا لا يقاتلون إذا كانوا جماعا أما إذا كان منفردا في لا إذن صار عندنا الآن صورتان أن يكون الممتنع فردا أو أن يكون الممتنع طائفة إن كان الممتنع طائفة فإنه يقاتل عن الصلاة عن الزكاة عن الصيام عن الحج أو عن أي شعيرة أخرى من شعائر الدين فإنهم يقاتلون بصرف النظر عن كونهم كفار أم لا تبقى هذه مسألة أخرى وضحت والدليل حادث الباب وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أبي بكر وعمر فعمر قال هم يقولون لا إله إلا الله كيف تقتلهم فقال أبو بكر مع ان ابو بكر فيه اللين والرق، وعمر فيه القوة والشده سبحان الله لكن هنا قوة العلم والحج فقال أبو بكر والله لو منعوني عناقا أو عقالا ما هو العناق ها صغير المعز قال أبو بكر والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه والله لاقاتلن من فرق بين بين الصلاه والزكاه لماذا لانهم كانوا يصلون ويشهدون لكنهم منعوا الزكاه بنوع تاويل عندهم سواء كان التاويل سائغا او غير سائغ هم قالوا بان الله جل وعلا قال لنبيه خذ من اموالهم صادقه والنبي مات خذ من ام صدق هذه الزكاه فالصلاه احيانا تطلق على الزكاه كما بينا من قبل فالنبي مات اذن لن نخرج ولن نعطي ابا بكر الزكاه فكان اجتهاد ابي بكر هو الصواب وما هو الا ان شرح الله قلب عمر لقوله ابي بكر فصار متفقين على قتال هؤلاء فقتال ابي بكر كان لطائفة مسلمه لكنهم امتنعوا مع العلم أن أبا بكر قاتل أيضا مرتدين فالقتال كان لجميع الأصناف كان للمرتدين وكان لطائفة ممتنعه عن أداء الزكاة لكن لو أن الطائفة الممتنعه هذه امتنعت عن شعيرة أخرى أيضا يقاتلون كما نص على ذلك طوائف من اهل العلم طيب إذا كان الممتنع فردا إن كان في الصلاة فإن الصحيح أنه يقتل سواء قلنا بكفره أو قلنا بعدم كفره لأنهم قال يقتل حدا وإن كان مسلما أما الزكاة فالأظهر أنه لا يقتل وكذلك في الحج وكذلك في الصيام والدليل على, أن على مشروعيه قتال الممتنعين من اقام الصلاه وايتاء الزكاه قوله تعالى فإن تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم وثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح لما حتى يسمع الاذان والاذان شعيره وهي دلالة على إقامتهم للصلاة فإن سمع الأذان و وإن لم يسمع أغار عليهم هم لم يؤذنوا فقد يكونوا مسلمين لكنهم لم يؤذنوا لماذا؟ لأنهم لم يفعلوا شعيرة ظاهرة معلنة ووضعت هذه المسألة فكان عليه الصلاة والسلام إذا غز قوما لم يغر عليهم حتى يصبح وهكذا كان يوصي أمراءهم فإذا سمع أدانا وإلا أغار عليهم ورثابة البخاري وفي المسند ومطأ مالك في سنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه وبعث عيين ابن حصن إلى قوم فأغار عليهم ولم يسمع أذانا ثم ادعوا أنهم قد اسلموا قبل ذلك فلم تقبل دعواهم وعليه فإنه ينظر إلى حال الداخل في الدين بعد أن جاء بأمارة دخول في الإسلام وهو التلفظ بالشهادتين فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا يقاتلون وابو بكر رضي الله تعالى عنه العله عنده في قتال هؤلاء هو الحق هو حق الشهادتين لانه استدل على مشروعيه قتالهم بقوله الا بحقها والصلاه من حقها والزكاه من حقها وقال لو قاتلنا من فرق بين الصلاه والزكاه وفي بعض الروايات قال الا بحق الاسلام يأخذ منه الذكاء عنوى يأخذ منه وفي حديثه مسلمة عند مسلم أن النبي عليه الصلاه والسلام قال يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا دل على أن الصلاة مانع من قتاله، مع أنهم وقعوا في المخالفة، وجوا بأشياء ننكرها من الدين، وقسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى أقسام، قد استعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون. قسم الناس أقساما، القسم الأول ينكر، ينكر عليهم هذا، بحضرتهم يذهب إليهم. يرسلهم فبين أن من فعل هذا فقد برئ والقسم الثاني لم ينكر لكنه كره بقلبه فهذا سلم سليم من الإثم أما القسم الثالث قال من رضي وتابع رضي بما جاء به وتابعه على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول يقول لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه. كما نقاتلهم على الصلاه والزكاه فهذا يوجه على اي توجيه على الجماعه الطائفه الممتنعه عن شيء من الواجبات اما قتل الواحد الممتنع فاكثر العلماء على قتل الممتنع من الصلاه جحد باش جحد هذا اتفاق هذا كافر يقتل حتى وان لم يكن جاحدا فالصلاه لها حكم خاص اكثر العلماء على انه يقتل حتى ولو كان غير جاحد حتى لو اقر بوجوبها طالما انه لم يأتي بها فانه يقاتل ثم بعد ذلك تبقى مساله هل يقاتل كفرا ام يقاتل حدا مساله ثانيه منهم من ذهب الى انه يقتل كفرا وهو المشهور مذهب الحنابله وعليه أكثر اهل العلم الشافعي عليه رحمه الله قال يقتل مع انه لا يكفره لكنه يقتل حدا فالمصير واحد يقتل سواء قلنا بكفره او قلنا بعدم كفره وقول مالك وقول الشافعي وقول امام احمد وقول ابي عبيد وقول غيرهم من اهل العلم والدليل على ذلك حدثه بالسيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان خالد بن الوليد استاذن النبي عليه الصلاه والسلام في قاتل رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعله أن يكون يصلي فدل على أن الصلاة مانع من القتل أما لو أنه لا يصلي فإنه يقتل ولذلك خالد قال النبي عليه الصلاة والسلام وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إني لم أمر أن انقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم دل على أنه يقبل الظاهر وهو أن ياتي بالشهادتين وياتي بالاعمال التي هي من حق الشهادتين الظاهره اما كونه بعد ذلك صادق ام كاذب منافق مرائي هذا امر رضي جل وعلا، هذا احكام الاخره اما هو يصلي او يشهد الشهادتين يقول انا مسلم وانا موحد احب النبي ولا يصلي خلص خلي حبك للنبي هذا الله يحسب عليه في الاخره احنا نحكم عليك الحب بالظاهر لا عندنا ادله نحكم بها عليك رجل من الانصار اتى النبي عليه الصلاه والسلام ليستاذنه في قتل رجل من المنافقين والخبر في مسند الإمام احمد واخرجه ابو داود والبيهقي وابن عبد البر وهو حديث صحيح فقال النبي عليه الصلاه والسلام اليس يشهد ان لا اله الا الله قال بلى ولا شهاده له قال اليس يصلي قال بلى ولا صلاه له قال أولئك الذين نهان الله عن قتلهم قال أولئك الذين نهان الله عن قتلهم فنفهم من ذلك من هذه الروايات الأخرى أنها تعضد وتؤكد حديث الباب وهو أن الشهادة مانع من القتل وتعصم المال والدم وأنه هناك من من حق هاتين الشهادتين إذا لم يفعله الإنسان فإنه يهدر الدم وينقض هذه الشهادة ينقضها في ماذا ينقضها في عصمتها للدم والمال ما هي هذه الأعمال الصلاة والزكاة بنص الحديث أما إذا جاء بالشهادتين وجاء بحقها ظاهره فلسنا مخولين بعد ذلك بأن ننقب عن بطون الناس ولا عن نواياهم وأن نقول بأنهم قالوها منافقين أو قالوها صادقين هذا ليس لنا إنما هذا حكم في الآخرة إلى الله رب العالمين نقول هذا فيما يتعلق بأحكام الدنيا وكذلك من حق الشهادتين كما ذكرت لك ارتكاب ما يبيح الدم من المحرمات مثل ما ذكرنا زنا بعد احصان وكفر بعد ايمان وقتل نفس فمن شهد الشهادتين واقام الصلاه واخرج الزكاه لكنه زنا بعد احصان إذن يهدر الدم الشهاده لم تعصم الدم عندئذ لكن تنفع في الاخره بانه لا يخلد في النار وتجرى عليه احكام الإسلام الأخرى ويعامل معاملة المسلمين لكن مسألة عصمة الدم فلا لماذا لأنه ارتكب سبب النص الشارع على أنه فيه هدر للدم على أنه يهدر الدم وهو الزنة بعد إحصان والكفر بعد إيمان هذا واضح لأنه يذهب بالشهرة اصلا أصلا وقتل النفس لأن فيه نصوص مخصوصة وفي حديث ثن مسعود في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دام امرئ مسلم يشهد ان لا اله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني يعني المحصن والنفس بالنفس والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة لماذا؟ لأن ترك الدين مفارق للجماعة دل على أن مفارقة الجماعة تكون بماذا؟ بالكفر أي جماعة المسلمين مفارقتها بالكفر التارق لدينه المفارق للجماعة فمن وقع في الكفر فقد فارق الجماعة هذه الجماعات التي هي جماعات خاصة أو جماعات من المجتمع من فارقها؟ يكون مفارقا للجماعه ونبدأ ننزل عليه الأحاديث من مات وليس في عنقه بيعه مات مئة منجاهلية من خرج عن الجماعة قليل شبر فمات فمئته مئة منجاهلية هذا أي جماعة جماعة المسلمين حتى وإن لم يكن لهم إمام حتى وإن لم يكن لهم إمام يقول جماعة بغير إمام فكون عدم وجود إمام ينفي وصف الجماعة لا من قال هذا لكننا لا نقول بأن هذه الجماعة بمعناها يعني انصحت العباره بمعناها السياسي يعني الجماعة بمعناها المادي التي هي أفراد مجتمع على رأس على إمام فإذا انتفت الجماعة بالمعنى المادي أو بالمعنى السياسي الذي جماعة المسلمين الذين اتفقوا على الامام فلا يمكن ان تنتفي بمعناها العلمي او معناها المعنوي وهو وجود افراد الجماعه اصلا هذا لا يمكن والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك هذه هي الجماعه فان ياتي اقوام ويتحيزون جانبا ويقولون نحن جماعه وبيعه وسمع وطاعه هذا هو الضلال بعينه وهو هم الذين خرجوا عن جماعه المسلمين التأصيل الصحيح هم الذين خرجوا عن جماعة المسلمين فانتحوا جانبا وتحزبوا في زاوية وقاطعوا أنفسهم عن بقية الناس من الذي فارق الجماعة هم وليس نحن والسبب الجهل طيب لماذا يقولون أين الرأس نقول هذا من جهلكم أوتيتم لأنكم جعلتم هناك لازما بين الرأس والأتباع وأن الجماعة لا تكون إلا هكذا هذا لا يلزم هذا لا يلزم قال فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام ماذا قال طيب ما هي هذه الجماعة الجماعة بالمعنى السياسي بالمعنى المادي جماعة مجتمعه على إمام هو رأسه وبيعوا. طب إن إلا يوجد الإمام نقول الجماعة لم توجد بالمعنى السياسي بالمعنى المادي لكنها موجودة بالمعنى العلمي المعنوي إن إبراهيم كان أمة قائمة وهذا معنى كلام بعض السلف الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ها؟ أي نصوص؟ أو تقام الحدود وإمام المسلمين قائم وفعل ذلك نعم هؤلاء خارجون عن الجماعة ومن باب الشيء بالشيء يذكر الوصف بالخروج لا يلزم أنك توافق الخوارج في عقيدتهم من كل وجه وهذه مسألة تخفى يعني بعض الناس قد ينكر على بعض الدعاء أو بعض المشايخ أن يقول على فلان أو طائف هؤلاء خوارج يقول يا أخي هؤلاء لا يكفرون بالمعصيه لا يلزم لا يلزم بل كان فيهم وصف من أوصافهم ويكون الحكم من الأغلب كثرت فيهم الأوصاف كانوا أقرب قلت فيهم الأوصاف هم على شعبه من شعابيهم هذه مسألة مهمة نقول هم خوارج في مسألة الحكام نعم خوارج لكن ليسوا بخوارج في مسألة الايمان واضح اخواننا هذه مساله ما يتعلق بمسألة الخروج وكذلك عندما أقول أن هذا منهج الخوارج مسألة معينة وأن هذا فعل الخوارج لا يعني إطلاق الوصف على من يقع فيه بأنه من الخوارج واضح؟ أن الشخص من قد يفعل فعلا هو من أفعال الخوارج لكن هل هذا يترتب عليه مباشرة أن أقول هذا من الخوارج هذا خارجي لا أصبح كل المشايخ عنده خوارج وكلهم خلفيين حتى قال قائلهم لا أعلم أن أحدا سلفيا إلا أنا قالوها بعض ممن انتهج هذا المنهج نعم عندهم غير على السنه وعندهم اتباع للدليل وحرص لكن ما هكذا تورد الابل رجل وافق الخوارج في مسألة معينه مباشره التحذير الضال المضل فلان فلان الخارجي التكفيري ولا حدث ولا حرج تجد هذا المنتديات وعلى المواقع الالكترونيه فيه بلاء عظيم تجد على الطرف الاخر هؤلاء المرجئة هذا فكر الارجاء هؤلاء هؤلاء موجود يعني الله المستعان فأصبح سهل جدا الاتهام بالارجاء وأصبح سهل جدا الاتهام بالخروج ولم يسلم من ذلك كثير من الدعاء والأفاضل والمشايخ الكبار وقد يخطئ بعض المشايخ وبعض الدعاء في مسألة معينة وتكون هذه طريقة الخوارج لكن لا يعني أنني ممشار أقول هذا من الخوارج وانه ضال وانه منحرف ولا سلفيا ويحذر منهم لا يا اخي مثل مسائل الايمان والكفر والاسلام والاحسان نفس القضيه الاصل واحد في الحكم على مثل هذه المسائل والا لو قلنا بهذا ما سلم احد حتى الصحابه مش هيسلموا من هؤلاء ولذلك هذا الاتجاه لم يسلم بعضهم من بعض تجد الشطارات وانقسامات اليوم شيخ العلامه الفقيه السني المتبع السلفي وغدا اصبح الضال الجاهل المحرق. هم همهم وعلى العكس تهديد الفريق الاخر ماذا جرى لفلان لقد تغير اصبح يعني يداهن الحكام وضغطوا عليه لانه يعني حبس يوما او يومين فضغطوا عليه وتعرض لتهديدات فغير منهجه وهذا من البلاء هذا كله من البلاء الذي شرذم اهل السنه والسبب تي طفيليات خلف المنتديات خلف لوحات المفاتيح تبث هنا وهناك حتى اصبحنا نسمع كما ذكرت سلفيات فالشاهد ان الانسان يعصم ماله ودمه بهذه الحقوق التي نص عليها النبي عليه الصلاه والسلام وتجمع الاحاديث بعضها الى بعض حتى يكون الحكم دقيقا وصائبا وقول عليه الصلاة والسلام وحسابهم على الله عز وجل يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وايتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وتعصم ماله في الدنيا إلا أن يأتي بما يبيح دمه، إلا أن يأتي بما يبيح دمه، مما ذكرناه من تركه للصلاة أو منعه للزكاة أو ارتكابه لهذه المحرمات من الزنا بعد احصان أو قتل النفس أما في الآخرة يقول النبي السلام فحسابهم على الله عز وجل يعني هذا في الآخرة فإن كان صادقا مع أنه أتى بهذا الحق وبلوازم هذا الحق فإنه يكون من أهل الجنة ان شاء الله أما إن كان كاذبا يعني جاء بهذه الحقوق في الدنيا وهو كاذب فيها لم يكن صادقا إنما فعلها لكي يعصم الدم ويعصم المال فهذا حال المنافقين حال الكاذبين فهؤلاء في الدرك الأسهن من النار كما قال رب العالمين ولذلك في بعض روايات عند مسلم في صحيحه من حديث جابر ثم قرأ في آخره لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله بالعذاب الأكثر ان الينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ما معنى هذا؟ يعني يا محمد لست مسيطرا عليهم في أن تدخل الإيمان قلوبهم إنما أنت مذكر إنما أنت مذكر وظيفتك أن تبين وظيفتك أن تدعو فإن قابلوا منك تخبرهم بالحقوق طيب فإن لم يقبلوا منك هل تدخل الإيمان قلوبهم أنت لا تملك ذلك وهذا معنى قوله جل وعلا لا إكراها في الدين يعني نست مكرها للناس على أن تدخل الإيمان قلوبهم لأنك لا تملك ذلك وانما انت مذكر لكن الناس اليوم من المتحللين من الدين والعلمانيين والمنافقين والليبراليين ومن على شاكلتهم وكثير من الجهال من المسلمين يتكلم معك على ان مجرد التذكير هو اكراه الناس على الدين نحن ما اكرهنا احد نحن نبين ونوضح وندعو ونحذر فيقولون بان هذا اكراه انت لن أن تكره الناس انت أن تفرض رايك على الناس انا ما افرضت رايي على الناس انا ما اكرهت الناس انا ما ادخلت الايمان قلوبهم هذا اصلا لا املكه وانما انا اذكر فجعلوا مجرد التذكير والبيان والإيضاح والدعوة إلى هذا الدين هو إكراء ثم يقولون في كل مناسبة هؤلاء السلفيون هؤلاء المتشددون قال لست عليه مسيطر لكن قال فذكر إنما أنت مذكر فأنا أذكر وأبين وأوضح واحذر لكني لم أدخل الإيمان قلبك لاني لا أملك ذلك اصلا ليس عليك هداهم قال الله لنبي ليس عليك هداهم واضح فلست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولست مكلفا بذلك وإنما يحاسبهم الله رب العالمين في معادهم وإنما تفعل معهم الأحكام الشرعية التي أوجبها الله جل وعلا عليك فإن قال قائل الم يشرع الجهاد والقتال نقول بلى شرع الجهاد وشرع القتال والجهاد قسمان جهاد دفع وجهاد طلب وجهاد الدفع أدفع عن العدو فهذا حق المشروع لي جاء عدو ليقتلني او جاء الى بلادي هذا حق المشروع لي حتى عند مواثقهم. طيب جهاد الطلب في حال القوة والمنع جهاد المشروع هناك تفصيل كلام أهل العلم في مسألة جهاد الطلب ألا يكون ذلك من التعدي اقول لا اسم من التعدي وليس من الإكراه وإنما أن أمنع شرهم الذي يريدون أن يبثوه في الأرض وان يضلوا الناس به عن سبيل الله جل وعلا ولذلك فان ما افعله ان ادعوهم الى الاسلام وحبيبهم في الدين فإن قبلوا فاني لا اقاتلهم وتفرض عليهم اجزيه وهم ياخذون في مقابل دفع الجزيه من الحقوق ما هو اكثر من مما يدفعونه ومما يعطونه للمسلمين والكلام حول مساله في الجزية يطول فيها تفصيلات وفيها اعتبارات فيها من الرحمة والرقة والأمن والأمان ما لا يخطر بالباء فإن اصروا فلم يدخلوا في الدين وقالوا لن ندخل فلن نكرههم خلاص كونوا على ما أنتم عليه لن نكرهكم على إدخال الإيمان في قلوبكم ولكن لا تحولوا بين هؤلاء القوم وبين الدخول في الدين فلستم بمخولين بأن تفرضوا أنتم أيضا عليهم عقيدتكم الفاسدة عقيدتكم الضالة التي فيها هلاك البلاد والعباد فإن أبوا هذه وأبوا تلك إذن فليس إلا السيف لا لكي نكرههم وإنما لنكف شرهم واضح؟ ناقف عند هذا المقدار هنكم من إن شاء الله جل وعلا يوم الأربعاء.